ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما زكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 وَالْأَرْضَ مددناها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا من كُلِّ شَيْءٍ موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وهو وَمَا أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 فلما جاء للوطن آل المرسلون قال إِنَّكُمْ قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسرب أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أَحَدٌ وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم إن فَإِذَا في ذلك إِنَّنَا للمؤمنين الْمُسْتَوِينُ كان لَنَحْنُ الْمُسْتَوِينُ لظالمين فانتقمنا منهم وَإِنَّنَا لَنَحْنُ الْمُسْتَوِينُ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين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 يا أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أَنَّكَ يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ